بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعين, ونستعين, ونستعين ونعوذ بالله من شرع انفسنا ومن سيئات عملي ما يهدي الله فلا هدل له وما يهمل فلا هادي له يا ايها الذين امنوا الله حقا تقاتل ولا تموتن الى وقت المسلمون يا ايها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق من هذا فبثت منهما رجال كثيرة ورساءة الله الذي كساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا استح لكم أعمالكم فاغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخار هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة كل برعة من ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أمرع مع حديث جديد من حديث الأربعين العقرية المشكاة في شرح حديث هاتع جلسة أستعمل الله نحن بس اليوم نشط في هذا المشكاة ولكن في شرح حديث لا تعجز هذا حديث الذي أبو ان يكون عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير ان إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما المؤمن فاستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت وكذا, وكذا ولكن قل قد الله وما شاء فعل فإن لو تفتح على الشيء عليك مرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضريح وفي كل خير احبص على ما نفعل واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتخ عمل الشكل الحديث عند مسلم باب الأمر بالقوة وتركه الأمر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتغفير المقاظير إله فوائد عند أحمد أهم الفوائد التي تتعلق بحديث الباب الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من من المؤمن الله ما معنى المؤمن القوي وما هي القوة المندوحة في المؤمن قوة المؤمن تتمثل في على القيام بالله لانه ذكر القوة ثم ربطها بالايمان ذكر القوة ثم ربطها اذا المعنى ان المؤمن القوي هو الحريص على القيام بامر الله والعمل دين الله قولا وفعلا واعتقادا فنراه ما ورد بابا من ابواب الشريعة إلا الشريعه الا وقد ولج لا يرد على باب الا وقد ولج فيه اذن القوه في القيام بحق دين الله يا يحيى خذ الكتاب بقوه قوه الله تبارك وتعالى وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اشداء على الصبر وحماهم ربنا اذا فهي هو الجلد على الطاع الصبر على امر الله قال القرطبي في تفسيره للحديث حديث موقوف قوي قال اي المؤمن القوي قول البدن والنفس والعزيمه الذي يصح للقيام بالواجب العبادات من الصوم والحج و الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيبه فهذا القول هو الاكمل والاحق عنده نراه قائما صائما عامرا لا يترك ببقر إلا وقد صار فيه. إذن الإشارة في الحديث بقوة إنما هي إشارة إلى العزم لا إلى قوة البدن فحسب. وفي هذا المعنى يقول الشاعر ليس الشجاع الذي يحمي كتيبته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى ضطرفا. أو ثنى بصرا عن الحرام فذلك الثالث البصر يعني هو اللي يخش في الحرب وقتل هذا وقتل هذا هذا يفعله أي أحد لكن هذا قوة الإيمان حينما تمر عليه امرأة فيغض بصرا هذا أمر ليس بالأي هذه قوة في الإيمان هذه قوة لذلك في تفسير الآية قلق للإنسان ضعيفة في تفسير هذه الآية قال لا يصبر على فتنة في النسان الايمان من علامات قوه او من علامات المؤمن القوي من علامات وثمات المؤمن القوي يقول قواما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم حافظا لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث احفظ الله يحفظ واحفظ الله يحفظ امر الله وحفظ امر الله على نوعين حفظ امر الله على نوعين حفظ امر الله القدري القدر الكوني وحفظ امر الله الشرعي امر الله يكون عند المؤمن القوي على نوعين المؤمن القوي يحفظ امر الله القدري المؤمن القوي يحفظ امر الله الشرعي ما الفرق بينهما حب أمر الله القضري أن يكون صابرا على قدر الله هذه من علامة قوة الإيمان لا شك يكون صابرا على الأولاد بلا إذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم عجبت من أمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير قال وليس ذلك إلا للمؤمن. قال إن أصابته ضرّ أمر فيه ساعة وفيه خير كثير شكر فكان خيره. وإلا سبته ضرّ هذا بل صبر على أمر الله كله القادر. وإلا سبته ضرّ هذا بلغ من الضرر ضرر وزياده. وان سبته ضرّ صبر فصبر كان ذلك خيره. إذا جعل أن الصبر على أمر الله وبلاء الله وقدر الله قال ليس ذلك إلا للمؤمن فخص الصبر على أمر الله وقدر الكوني بالمؤمن فقط وإلا طبعا والواقع يشهد ذلك أنظر عندما تقع بلية على رجل مؤمن صابق واحتسبه على آخر أما الآخر فترى يعفر على القدر ويقول الكلام يعني في تسخط على قدر، وبعد أيام وشهور يقول ها قدر الله وجلَّه. بعد أن يقول قد نطق بكلام من التسخط على قدر. أما المؤمن فعند الصمت الأولى يقول قدر الله وجلَّه. اللهم صلَّ على محمد. فإذا قاروا ما يفعله المؤمن عند البليه يفعله الجاهل بعدها بالصخر. النوع الثاني من حفظ الله من حفظ أمر الله حفظ أمر الله الشرعي والمعنى أن يكون المرء قائما الله ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه قال تبارك تعالى الذين آمنوا صدر الباب بالايمان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بسبر الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا فذكر الصبر والجهاد وقيام بالشرطه اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم وقال ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربه يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون فذكر جمله من سمات المؤمن قال في اخلاد اولئك يسارعون في الخيرات وهم لا نسابقون فذكر المسارعه وجعلها المصائب صدرا وجعلها من علامات الايمان صادق ذكر المسارعه الى الى المسارعه الخيرات وجعلها من علامات الايمان ونلاحظ دوما أن في لغة القرآن والسنه ذكر المصارع في باب الآخرة وذكر التؤن والإجمال في أمور الدنيا يعني الله ما يذكر أمور الاخره يقول وسارعوا إلا فستابقوا فستابقوا الى ما أنفرات النبي فالسابقوا والخلو فالسابقوا وصدقوا الى فلطة الارض وفي السنة سيقول بادروا بالأعمال في من جبخة وعين تهيئة المظلم يبادروا بالأعمال الصالحة قبل ان تروا فتن يأخذ تهيئة فالليل المظلم قال كافرا إذا بادروا بالأمر وفي الحديث في يقول اخره اكيد الارض المسارعه سلم لما راى اناس يتحول عن الجماعه قال لا يزال قوم يتاخرون حتى باخره الله اذا الامن الاخرويه بتاكيد الاوامر بالمواظبه المسارعه والمساعده اما بيقولوا الدنيا ها في ملكه الله الغسق قول رجالكم الارض الذرول لا قال اذا قضى الصلاه ف تنتشر بالحديث ان المستل عايز نذعوه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان روح الامين اي عيسى عليه السلام نفذ في روحي انه انه ليس من نفس تموت حتى تصوفي اصقح فاتقوا الله واجملوا في الطلب ادي الامر بالاجتهاد والامر بالايه عدم الجوع على الدنيا كما ذكرنا المنهاج في التعاون مع الدنيا في أي آية التوازن في الدنيا من هذه التعاون مع الدنيا باي آية ممتاز ولا تقتفي تن... اثر الكافر الاخير ولا تنسوا فالدنيا ليست صرع عجله وليست تكسب من عمل شيء لكن بين هذا وضع. أيضاً قال أجمل فطاه أمر بالإجمال أي تؤدب والاعتزال ولا تجعل الدنيا في قلبه أيضاً في حديث أنس الذي يعني اتفاقه كثير من الناس على معنى خاص أن أخوين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليعني وسماع حديثه صلى الله عليه وسلم والآخر كان يعترف. أن كان يعمل فشكل محترف أخار شكل المحترف أخار إلى الناجس السلام فالناس ماذا يقولون الدارج أخوك من أخضر سأقال لعلك ترزق لعلك ترزق بي and the work of his work, and the work of his work, and the work of his work. I would like to see the word of the هذا that ورد فيه ما يفهم منه هذا الحديث ورد فيه ما يفهم منهم ذم المؤمن الضعيف لأنه قدم عليه المؤمن القوي فورد فيه ما يفهم منه ذم الضعف والمؤمن الضعيف وهذا في ظاهره وعارض ما ورد في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم قال أقوله مع أهل الجنة قالوا ماذا ينصر؟ قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف ومتضعف كله ضعيف متضعف وهذا صحيح وأيضاً ورد أيضاً في حديث أن سلم حديث أبو هريرة قال وهل تنصرون وترضعون إلا بدعاء فائقهم إذا الحديث الثاني مع هذين الحديثين من من الإشكالات التي تأتي على الفهم. طبعا لا لا على النص لأن النص لا تعارضه. إنما ترى القترب على فهم. والجمع بين ذلك أن يقال أنه عند التأمل لا تعارض بين الأفري. إلا أن المندوحة في الضعف والمراد بالضعف ليس ضعف الإيمان وضعف الهمن وضعف إنما هو لين الجانب. ورقص القلب والانكسار الضعفاء هنا ليس الضعفاء هنا على خلاف من كان متكبرا طاغيا في الأرض يسير عليها يقول ها انا ذا إنما المراد في مدح الضعف هنا الانكسار بين ذي الله تعالى الهين اللين كما في الحديث قال أرويق على أهل الجنة كله هين لين سهل فالمراد بمدح الضعف إنما هو كما ذكرنا في دين الجانب مرقة القلب وفضوع لإخوانه وتوضعه مع مع الناس أما أما الضعف المذموم هو العدم هو عدم القيام بأمر الله ثمانية عالم ويكون كسولا وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم للكسل وأن يكون ضعيف الهمة ويرضى بالدون من الأعمال الصالحة ورد في حديث البخاري حديث هل تلتون إلا أبدو أفريكم هناك روية عند النساء موضحة قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعواتهم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم فقوله بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم هذه فيها زيادة تفيد أن الضعف هنا إضافة في الايمان وإلا لما وإلا لما كان دعاؤهم وإخلاصهم سببا في النص لأنه قال تنصرون تنصر الأمه بضعيفها ثم بينه أنهم ليسوا من الضعف في الدعاء والإخلاص بل تنصى الأمة بدعواتهم وصلاتهم فهذه الفائدة فيها زيادة فهذه الزيادة فيها فائدة أن الضعف ليس ضعفا في الإيمان بدلالة أن وقوع النصر بعد فضل الله تحقق بدعواتهم وصلاتهم لصفاء الضمار وقلت تعلق القلوب بزخر في الدنيا فاستجيبت دعواتهم فاستجيبت اعود إلى حديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير هذه تعود على من على بقى أي بعد أن ذكر فضل المؤمن القوي على الضعيف قال بعدها وفي كل خير معنى إيه؟ المعنى أنه أن مع كون المؤمن الضعيف خلاف الأولى وهو أمر مرجوح ولكن وإن كان ضعيف في هماته وفي دعوته لكن يحمد لاصل ايماني وعنده إيمان فلما ينظر إلى غيرهم من الذين في الدركات أهل النفاق والكفر هذا في خير لذلك لما يتعرض عندنا رجل كافر ومؤمن عاصي الكافر يبغض من كل وجه المؤمن العاصي يقرأ لمعصيته ويحبه لأصل ترحيبي لأصل ترحيبي من الخطأ المعين يقول كما يعني ترى تسمع كثيرا أنه يقال هذا المصطلح وعملته بالف للمسلم ماذا عنده اخلاق وهذا افضل من هذا مما من العجمه التي دخلت على المجال ان هذا الكافر يظهر ذلك طلوعا ليقول انت ذا اما في داخله فتتمكن منك لازال العرق الذي هي على مثل لكن يتصلب وكانه يملا عليهم اي ذلك ويكون من اللين بمكان مع المسلمين لكن هؤلاء تتمكنوا والله العظيم لن يتركوا عين تطرف اذا الحق فيهم دفيهم ومكين في قرار مكين الله استعن فمن التلبيس ان الكافر يمدح فقال انه أفضل من أخلاقيات المسلمين المسلم كان فيه في في ما فيه من السوء لكن هذا هو ظاهره وباطنه مع ما فيه من ذنب، لكن يمدح من جانب أنه ما نافق كالذي نافق في المعاملات يريد أن يمتحه الناس مصر طيب قوله وفي كل خير هذه تعود على السنفين فمع كون المؤمن التعيف خلاف الأفضل وكونه مرجوحا وكونه مع كونه مرجوحا لكن يمدح لما فيه من الإيمان ماذا أب... قال الشيخ الأبطائمين الله عليه قال وقوله صلى الله عليه وسلم في كل خير قال لألا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه بل فيه خير هو خير من الكافر بلا شيء قال هو على لسانه وهذا النجسوب يسميه البلاغيون الاحتراز يعني أردت لك عبارة ثم أردت كرور لها لأن لا تسرح بخيالك في معاني باطلة الاحتراز قال وأن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنا لا يقصده فأتي بجملة تبين المقصود تبين المقصود والشيخ مصر على ذلك بقوله تعالى وداود وسليمان يحكمان في الحرب اذا ظلمت في الحرب يحكمان في الحرب اذا دخل فيها امر القوم ها قال وقلنا لحكمهم شاهدين فهمناها سليمان اذا خافنا قد يظن داود مثلا ليس فيه فهم قال وقلنا اتينا حكما وعلم يعني يعني داود كان على علم كان على فهم فريق قضيه خاصه ووفقه سلام لكن كلا اتينا حقا وعي طيب او الى حديث النبي قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز هذه من جامع كلمه تطب اه اه صحيح كلمه اني برتاح في في روايتين ده تعجز ولا تعجز في لكن صحيح. من لا لكن صحيح. هو قد يقول لا تعجز قد تفهم. أي لا تكون أنت سببا في تعجز الناس مثل لا تؤهل لكن هي كراتين صحيحة يعني لغتين صحيحتين. يقول لا تعجز ولا تعجز. أحس على ما ينفعك هذا من جامع الكلمة بكلمة جامعة مانعة. تجمع بين اصلين وهمين قلما يوفق الى الجمع بينهما الا اصحاب الفهم فترى الناس بين طرفي وسيط منهم من يقول ذا فهم خطا فيزداد توكله الى نصر الى التواكل ومنهم من يقول ذا فهم خطا يزداد حرصه على الدنيا حتى يغفل عن التوكل على الله أصلا سلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله هذا هو الأمر بالتوكل على الله أصلا والأخذ بإيه؟ بالتوكل على وجهة وقوله ولا تعجز هذا هو الاخذ بالأسلا الذي أمر بالتوكل أو فقاه وع الله في تأكل هو, هو الذي أمر بالأخذ بالنفذه هذا التعارض بينهم إنما التعارض يقع عند أصحاب الثم السقيم فالذي أمر بالتوكل على الله هو الذي قال ولا تعجز استعنب بالله ذي إيه تستعين بالله يا كان عبد ذاكن استعين على درجات أو من على درجات العباد الاستعان استعان وقوله ولا تعجز دليل على انه لا يكفيك أن تستعين بالله وتجلس بل مع استعانتك بربك الذي بيدي تدبير كل شيء تدبير كل شيء تسعى جادا في الأخذ الأسباب ولا تجعل السبب محله القلب السبب ليس له أي محل في القلب انما هو محله الجوارح أما القلب فيكون متعلقا بسبب الأسباب. بسبب. قال أبو العباس المكي أخو الله عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز. قال أمر بالتسابب المأمور. يعني تسعة إلى الأقصى بالتسابب. رأي. فالأمر بالتسبب المأمول به والحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل والاستعانة بالله قال فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأطفال فمن اكتفى بأحدهما يجلس بايت يقول رب رزهم هذا قد أعرض عن الأقصر وهذا القطفم في العقل يسعى ويتوكل على صاحب العمل هذا قال لهم في الشخص قال أي شخص دار رحمه الله عليه ولا, ولا, ولا, ولا تعجز قال لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور لا تعجز عن مأمور أي عن أور مستبة أمرنا أن نسعى إليها وأن لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور قال والانسان بين امرين امر امر بفعله فعلي ان يفعله ويحرص عليه ويستعين بالله ولا يعجز وامر اصيب به من غير فعله فعلي ان يصبر ولا يجزع قال لهذا قال بعض القلال قال ابن مقفع وغيره يعني قال امرا امر فيه عيله فلا تعجز عنه وامر لا عله فيه فلا تجزع منه يعني أنت بتسعى وتتوكل فهذا أمر أنت تقرر عليه بفضل ان أنت تستعين منها سعيت ووجدت بلاء هنا لا تجزع من مخضور ولا تعجز عن مقول أنت بما بيب بيب أمرت بطبعة الأموال لا تتتوكل على الأرض بطبعة ركي على ربك هذا أمر هذا لا تعجز عن مقضور ولا تجزع من مقدور ان عصبت الاسباب وسعيت وجدت المكان الذي تعمل فيه جعل عاليه سافله خلاص أو او فضلت من العمل لا تجزع من مقدور لا تجزع من من أنت توكلت على الارض بتاعه غاصت الذب وقمت مبكرا وصحيت للعمل ذات الامر بقولك يا أحمد أنت يوم قد تصلك من العمل اجتفعت قمت بهش هنا عدم الجزع عند المخضوب وقبلنا انت اغضت بالمخضوب اللي هو اللي هي قلب مقيم احمد الله عليه التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإبانة فإن الدين قال التوكل نصف الدين وهو والنصف الثاني الإبانة قال فإن الدين استعانة وعبادة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل والاستعانة والإناقة هي العبادة معنى الاستعارة، الاستعارة تفيد طلب الشيء، الاستداب تفيد طلب الشيء، الاستعانه هي طلب العون الاستعانه هي طلب العود، ولابد أن يكون نزلة من الله، إنما أصل الكلمة طلب الاستعانه قد تكون من الله وهو طبع وهو شأن المؤمن قد تكون من غيره، فهذه في أصل. فاستعانة على أقسام استعانة, استعانة أقسام ثلاثة أقسام ثلاثة توحيدية تعبدية استعانة توحيدية تعبدية أو قل استعانة أقسام ثلاث أقسام ثلاث خمسات توحيدية تعبدية واستعانة شركية واستعانة مباحة عندنا طرفان ووسط الأولى استعانة توحيدية و تعبدية وهي طلب العون من الله تبارك تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله أزقين طلب العون من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وفي الحديث حديثنا عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ونحن في الفاتحة في كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. آية عظيمة جامعة لنوعي التوحيد توحيد العبادة إياك نعبد هذه مبنية على توحيد اللهية وقول إياك نستعين مبنية على توحيد الربوبيه فالمرء ما استعان بالله الا لاعتقادي ان الله هو الرب المدبر الخالق الرازق المحي فالاستعانه بالله فرع على العباده فانت ما عبدته الا انه المستحق للعباده وما استعنت به الا انه المستحق الاستعانه فهو المدبر هو الرب سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين فياك نعبد فيها اشاره الى انه الله متوكل الى على الله ولا يعبد الا الله كما قال عز وجل تعبده وتوكل عليه وفي ايه او حديث ابي هريره حديث المرفوع صمت الصلاه بين وبين عقي نصفي قال هذا الشيء فاذا قال عبد يك لعبوك استعين قال الله هذه بيني بين عبد ما معنى هذه العبارة أن الله إذا يرض عليك إذا قلت يا كان عبد يا كان السعيد قال الله هذه بين وبين عبد قال ابن رجب في تقضيح قود الرب عز وجل وبين عبدي قال العبادة حق الله على عباده ولا قدرة العباري عليها بدون الإعانة من الله له فلذلك كانت هذه الكلمة بين الله وبين عباده لأن العبادة حق الله على على العبد والاعانه من فضل الله على عباده انا بقول اياك نعبد واياك نستعين معنى قوله تعالى هذه بين وبين عبدي أي, أي, أي, اي اياك نعبد هذه هذه حقي عليه أي اعوذني فاياك نستعين اي هذه هذه فضلي عليه ان اعينه على عبادتك فضلي علي عليه ان اعينه على عبادتك قال ابن كثير رحمه الله عليه قال بعض السلف الفاتحه سر القران وسرها في قوله اياك نعبد واياك نستعين فالامر الاول تبرك من الشرك اياك نعبد قال والثاني تبرك من الحول والقوه وتفويض الامر الى الله وهنا فوائد في قوله طبعا عن الكلام عن هي هذه يعني كل فيه مؤلفات مدارك السالكين بين رأيت كان لكن يعني الأمر بالأمري ما حول هذا المعنى هي كان عبد ذاك الله خص بذكر الاستعانة بعد أن ذكر العبادة رغم أن الاستعانة واحدة من اخراط العباد وهذا يسمى الخاص بعد العام ذكره الخاص بعد العام وهذا نفاده التأكيد فذكره الخاص بعد العام إنما يرض به التأكيد ونذير ذا ونذير ذلك قول الله تعالى من كان على ولي الله وملائكته الكتب فيه ورسوله وجيبريل وميكان على الله من النجيلة من من وقصد يجب ان الباب من كان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي زيادة ان يكون أيضا في الذي يجب ان في قول المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الدنيا يجب ان يكون هذا المكان الذي الدنيا ان يكون هذا المكان التنبيه والتحذير هذا معنى الأول في عيدة أخرى في قوله وإياك نستعيد أيضا وإياك نعبد فهنا تقديم حق التأخير وفيد الحصر كما يقول تقديم المعمول من صيغ الحصر يعني أصل آية أعبد إياك أو أعبدك وأستعين بك فلما قدم ما حقو التاخير هذا يفيد لي الحصر هي الايه في الايه في قول تعالى لله السموات ملك السموات الأرض هذه هي ملك السموات الارض لله ما افاد تقديم نفس الجلاله أه؟ تاكيد تقديم ما حقو التاخير يفيد الحصر تقديم المعمول لما المفعول قالوا من سير الحصر الحصر له سير منها أن يقدم ما كان حقه المخ، فإذا فاياك نعبد اصلها أعبد أعبدك، إذا كان استعين أستعين ما حق التأخير للفص، فهذا النوع الأول الاستعانة التعبدية التوحيديه في إفراد الله بالاستعانة فيما, فيما لا يقدر عليه إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. القسم الثاني الاستعانة المباحة وهي قيدها وضابطها الاستعانة بالمخلوق وهذه بشروط حقف نعم أن يكون من استعنت به حيا احترازا من الميت حاضرا احترازا من أضغار قادرا طرازا من العاجز أي معنى العاجز أن تستعين بأمر لا يغذر عليه إلا الله فأنت قد تستعين بحي وبحاضر، ولكن في أمر لا يغذر عليه إلا الله مداني المخلوم فقل له أحي لهذا الميت هذا الميت هذا هو حي وهو أي حاضر لكنه لكنك قد استعنت بأمر به على أمر الأخضر عليه إلا الله فأنتم بين من كان أعرب فقيل له يا فلان أنقض هذا الذي الزيارت وبين هذا الذي شخص الذي كان رقمه مات فأخرج به فقيل شخص أحيه الفرق هذا وذا مفهوم من هذا ومن ذا يعني انت على طريقه من يقولون ذبيس كان راح راح فيه يعني وإذا أفهم من هذا ومن ذا القوم لو عاوز هعمل استطابه خطوه تمام لو حي حاضر حاضر فذكر الحي احتياضا للاستعاره بالمجد فهذه تعالى شكليه ان الذين تدعون من دون عليهم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامه يرونوا بشرككم فسموا الاستعانه بالبيت شركا انت تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامه يرونوا بيشرككم فسموه شركا هم يحطون هذا الذنب الشرك من اين العبره بعموم اللفظ لقد نزل فرضا في أبي لهب فقوله على من صار على ذر من جزائه العبر في الأحكام إن تكون عاما قبل ما نزل على أحد بعينه نأخذ لا نزل الشخص بعينه ولا ما نزل الحد الملاعنة لصحابي لعن زوجته إذا بالموت الصحابيين دخل ولا إلى قيام الساعة السارق والسارقة قاعدة هم ما تندف شخص بعين صراخ إلى قامة الساعة الأحكام طيب نقول الاستعانة الشركية أس... الاستعانة المباحة أن تكون بحي حاضر قادر أي بأمر يقدر عليه فذكر الحي احترازا من الميت ذكر الحاضر احترازا من الغائب وذكر القادر احترازا من الاستعانة بالشخص على أمر لا يقدر عليه إلا الله فإذا من واحد ركز فاذا من تلف واحد من هذه الجهود الثلاثه فهي استعانه شركيه والاصل ايدين على مشروعيه الاستعانه المباحه قالوا تعالى والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه اعن اخا بطعا وصير في حوائجه تقضى حوائجه اعن اقات تعن وصير في حوائجه تقضى حوائجه لا الذي من عند القسم الثالث الاستعانة الشركيه وكما ذكرنا لا يقال علم حضراتكم أننا في القسم الثاني قد بانت ما هي الاستعانة الشركيه وهذه مخرجة من الملة لأن الاستعانة بهذا عظيمة لا توجح بها إلى الله وكل من صرف وكل ما ثبت في تبوصنا أنه عبادة لله توبة وصرفوا لغير الله فمن ذلك الاستعانة بالغائب استعانة بالميت الاستعانه في حي حاضر على امر لا يقدر عليه الله وهذا من الشكوكه مبيه قال ابو عبد الهادي ولو جاء انسان الى سرير ميت ولو جاء انسان هذا اجماعهم مبين قال ولو جاء انسان الى سرير ميت يدعوه من دون الله ويستغيث به ولا استعانه ها لكن استعانه في امر الصلاه الاستغاثه في امر الضرر ها، فاستغاثه الذي من استعان، فالاستغاثة والاستعانة سموها، ثم تُثم تُسجّل استغاثة، ايضا تحمل معنى الاستعانة. استعان مش للدنيا شيء، نعم. حين للولاء والدرع يقال لغة، ها فلان استغاث بفلان. عندما يطلب عن عندما يطلب دفع الدرع سمة. عندما يطير يقطع منه نفع الضر ويسمى <تصفيق> شراس. عندما يقطع منه جلب نفع سمة استن. نعود إلى الإجماع قار. ولو جاء انسان الى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شر كان محرمًا بإجماع المسلمين. ذا. إجماع مهم جدًا. أنا قال الشيخ عبد الرحمن حسن رحمه الله عليه إن الاستمداده. الاستمداد يعني طلب مدد ايوه والله ان الاستمداد بالاموات والغائبين هو الشرك والأرض. الذي لا يغفر الله قال موضحا ما سبق فان الاستمداد عباده والعباده لا يجوز ان تصرف الا بالله قال والاستمداد طلب المدد من واللسان والاركان وهذه الاعمال هي من العبادات If كانت was alone, فقد He was the Lord. So what does that mean? He was the Lord and He was قال Lord. He said, if صار was the صار He was the Lord. He was the Lord, and He was the Lord. How many people of the flesh were in this relationship with the Holy Spirit? He was the قوله حضر انا كل ذنوب المعاصي وهذا الولي ولي طاهر مبارك تعا طولا تصب ولا ترد ما عبد ما عبد الله الا بقياس الباطل ما كفر الشيطان الا بقياس الباطل لما قال انا قوم سوى هنا معي فيقول ان الشيطان كان امتلأ توحيداً تابع أن لا يزول إلا لله ماذا سيقال له؟ الملائكة كانوا كفاراً الملائكة كانوا كفاراً الملائكة قد يقال أنهم فهموا الأمر قطعاً. ليس كفار يعني ولكنهم اكتهدوا وظنوا أن هذا كيف يجب عن هذه الشبه؟ يقول أن الشيطان ما والعجب في ذلك أنه أن يأتي الناس يدفعونه عن الشيطان وساءت الناس تعملوا على الدجاج لماذا لما, لما تحاربون الدجاج ده رجل عاوي مسكين كايجيوا جباله دي ها الشبهه يقول الشيطان اعرفوا بالله منكم الشيطان ما فهم ذات ما فهم أن سجوده ها سجود عباده لأنه قال رايتك هذا الذي رفعت عليه ها رفعت عليه ماشي هذا الذي كرمت عليه تفاهم الشيطان أن هذا سجود تكريم وانا سجود عبادة طيب لم يتركوا من هذا الباب أو معنا أوضح لم يترك السجود لأنه فهموا أنه تغيرتها تكفل نعم سجود عبادة إنما تركه كبرا أنا أسجود لهذا ولو أقول ليس سجود عبادة أكلم من أخذتهم من ألم خذتني أخذتني ذكروا الإسياة و أخذتهم من المقيدات و من ذلك قالوا آخر من مين من سنبان وأو خال هالعريتة هذا العريتة كهذا الذي كرمت علي يعني كرمتها علي جعلتها أرقى مني وعلى مني فمرضيني نازق دله لأن الأصل لا يزجل في شرائح مقابلنا لا يزجل إلا المعظم رفع أباي على العرش وخرج له سجدة فأصل السجود ها يقول هذا لله وجو إذا في شرائح مقابل مكان قبضنا لفي التحية طيب نعوذ التحية تكريم أنت إذا دخلت جاءت تقول السلام عليكم كلف شرعتي بالسجود لعوضهم كذلك لما معاد رأى الناس يزجدون للقصوصة والقياسرة فدخل فسجدا من النبي عليه السلام سجود إيه يتعبادة سجود تكريم لا أضاء فقال السلام مركر عليه. يعني ما قال أن هذا شركة مما قال علمه لو كنت أبرا أحدا أن يزجد لأحد لأمرتهم لمرت مرة تسجد إيه من زوجها نعود إلى نعود إلى فئان من الناس وقعوا في شرك استعادة استعادوا بغير الله بحجة التوسل إلى هؤلاء الموتى وأنه اضخر باللغة والاستعادة وكان مشرك العرب قديما إذا نزل أحدهم إلى وادي إلى وادي من الأوضية يعني الحالية في الصحراء يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من صفهاء قوم يعني هو غيخشى ان نزل في مكان موحش يعلم ان هذا الجن له سكان هذا المكان له سكان اسكان فيه العقلاء و فيه مصافات فخشى المضار فعزم بالله بدلا ان يستعين بالله يقول اعوذ بعظيم هذا الوادي لي لم يعني هو كان كان نزل نزل في مكان هذا مكان له كبير من الجن فيقول اني نزلت فيه ها نزلت الى احتميت بجنانه لي من صفهاء قومه طيب فهذا شف بلا شيء استعانه بغائب استعانه بأمر الله صار عليه إلى الله فهذا من شف الاستعانة بغاية قال القرطبي ولا قفاء أي لا خلاف ولا أن الاستعادة بالجن دون الاستعادة بالله كفر وشى وإذا ما فعلوا الصحراء والذين يستعينون بالأرواح الأرضية كما زعموا والجن هذا عرب بسحر التسخير كتاب السحر مملوءه بالعزائم والاقسام وهذا لذلك من احد اسباب جعل السحر كثرا انه لا يرسى الساحر ساحرا وله القدره على قلب الاشياء الا اذا استعان بالجن يملون عليه اوامر فاجب عليه ان ينفذها والناس معقيمه في الافلام ايه ده ليك لو مكذا ويصبح ليس يراه ليس هو راق. بل هذا حق أقصد يعني حق الجن يملي على الصاحب أن يذبح له وأن يتقرب قال ربنا استمتع بعضنا ببعض. حتى يتكش الجن وينتكش وينتكش هذا إذا تقرب إليه ينسى بالذبح والخضوع بأنس القرآن سب الله كلمة القرآن بالدم. يتعاضى يرى نوئي قال ربنا استمتع بعضنا ببعض. ربنا أجمع الجماد أجمع. قال ما هو مثول. نار قضيه محسومه فلذلك بان نقول ان من الاستعارات السحريه بقى يعرفوا الصحراء حينما يستعلون بالجن فيدل على ان هذا السحر يكون استعانه بايه استعانه بالشياطين وليس كما ادعى ابن وغيره ان السحر من قويه من قوى كل هذا من التدليس شبهه والرضا عليها دل المجوزون باستعانه الشركيه ببعض ايات من القران كما ذكرنا ان حاول حاول اخاذ دل المجوزون بالاستعانه الشركيه ببعض ايات من القران كما ذكرنا ان اصحاب الشبهات ياتون بايات من اتقراوا الانجيل فلياتيك بايات من القران واحاديث لم تكن ذا علم من راسخه رد احمازا في هم يقولون قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة قالوا هنا أمر الله الناس أن يستعينوا بالأعراض يعني الصبر والصلاة ها هذا عرض ولم يقل استعينوا بالله أن أمرنا أن نستعين به الصبر والصلاة إذا نسأل في ذلك أن نستعين به الشيخ الفلان لأن هذا أسوأ عرض صح كده فإذا جاز الاستعانة بغير الله استعنوا بالصبر والصلاة إذا أيضا يقول في ذلك الاستعانه بالاعراض كالولي او نقول وجابوا عن هذه الايه ان هذه الايه لا علاقه لها بجواز الاستعانة بغير الله فيما لا يؤثر عليه الا الله بل هذه الايه من اقوى الادله على وجوب الاتجاه الى الله والاستغاثه به عند الملمات والتوسل اليه بالاعمال الصالحه ما نساله صبر الصلاه اي استعين على خلق اجي عند ربك بما امرك به فأنت حينما تصلي تتوسل إلى ربك بصلاة ذات الفعل هذا عمل صالح تتوسل به إلى ربك حينما تصبر على البلاء وتدعو في في الضراء فصبرك عبادة تتوسل به إلى ربك ليفرج عنك ويوسر أمرك كان السلم إذا حزبه أمر توسل إلى ربه بالصلاة وقوله وابتغوا اليه وسيلة اي ابتغوا كل وسيلة تقربكم إلى الله تبارك وتعالى مسألة ايضا مهمة جدا تتعلق بالاستعانه احنا قلنا لابد ان يكون المستعان به لابد ان يكون المستعان به استعانه براحه حيا بالجن جن افترض افترض انه مثلا صالح مسلم صالح ونستعين به في امور مباحه الاستعانه بالجن هذه هذه المساله الاستعانه بالجن المسلم طبعا ايده من نيدم هذه مساله مما قد مما قد يفهم من كلام الشيخ الاسلام انه جوز ذلك ف طيب في يقول الاسلام في اذن كامل الذي قد يفهم منه انه جوز ذلك قال ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة الله فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة الله. طيب بيقول اللي الجن في أمور مباحة قال كما استعمل الإنس في أمور مباحة هذا هو هذا أو عن المال قال وهذا كأن يأمرهم كان يأمرهم بما يجب يقول الجني صلي وصوم وأنهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات الله وقال أيضا ومنهم من يستخدمهم أي جن فيهم أم مباحة إما إحضار مال أو ذلال على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم أو دفع ما يغذيه قال فهذا كاستعانة الإنس بعضهم بضع في ذلك إذا هنا وضع على من يفهم من كلامه ضابط أن يكون المستعان به من الجنين في أمر المغضور عليه أيضا أن يكون سبب سبب مباح ألا يطفد إلى محرة أن يكون المستعان به من الجن من الجن صالحًا وحيدًا وهناك مواضع في بعض الفتاوى هي التي تقلنا من هذا الكلام. الرجل في ذلك والله أعلى هو ما عليه جماهير أهل العلم من حرمه الاستعانة بالجن المسلم بكل حال يظل على ذلك امور أن الأم الأول أن الاستعانة به داخلتم في الاستمتاع الذي حرمه الشارع استعانة من حتى لو كانت امر مباح ليس محرمه هذا نوع استمتاع. قال تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى قال ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا الجنان الذي هو لم فذكر المقدمة وعقب وبنى عليها النتيجه فدل ذلك على أن كل استمتاع محرر قال النور من غيره. فجاء ذلك على سبيل الذم ذم ما فعلوه ذم ما فعلوه. فاستمتاع الإنس بالجني محرر على كل وجه. ولم يرد دليل بالاستثناء ولا بالتقصيص فيبقى الأمر على عمومه. لأنك عندما تستعين بالجني هذا إغراء ورفع لمقامه وكما ذكرنا انه يعني ينتفش بذلك لانه من لا على قدر نفسه يعلم ان الادمي اعلى قدر منه فحينما تحتاج اليه يراه ينتفش بذلك وينتشي ويفرح فيحصل الاستمتاع بينما يرى الجن أن الإنسي في, في, في احتياج مدين وطبعا قد يعني وقد يقال ذلك يعني يكون معه زمح غير الله وشركيا محرمه أمر الثاني يدل على حرمه هذا الأمر ان الجن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كانوا طبعا مسلمين موحدين ولم يرق ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم شيء مع ما عندهم من القدرات العظيمه قال انا اتيك به قبل تقوم من مقامك ها مش سليمان صاح بيننا نسرح بيننا تعالوا صاح استنوا كانوا عم يعملوا هاي شن حروب وثمانيه وكيف كانت جواب كان في شريعة كان في شريعة كان في شريعة ما أحبنا أبناء الناس في ذلك المرة التي أذكرها وشيء من الناس كل أدلة حقيقة ها أول أمر أول كما ذكرنا أنه ورث كذا من الله وبنى سقطا بعثونا لبعض أمر ثاني السلم نفسه ولم يفعل ذلك مع وجود المختلِف وانتفاء الموانع فالجن كانوا على عهد السلم وكانوا صالحين موحدين وكان عندهم الامكانيات العظيمة واما زمان زمن النبوة زمن الصحابه ما ما كان في ذلك من برومات ومضايق وازمات فما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا في صغير ولا في كبير كم من غزوات وكان مثلا ان يعلم اخبار العدو ما ما فعل ذلك او فئه اعظم الجهاد لا لا تكاد بجو واحد على دين في واحد بل في امور عظيمه لخدمه الدين ومع ذلك لم يرم اولا شيخ الاسلام نفسه فلم يستخدم الجن اكثر من السلف يقول سلام بس طبعا جن لكن دعاهم للايمان وقرا عليهم القران وبلغهم برساله الله الرساله بما اني بدي ادخل على تحليل هذا الباب ها الاصل فيهم الكذب الجن لاصلهم كذب كما في الحديث صدق الجن مصدر الجن سواء اصله كذب هذا الاصل كون فلان المسلم الجن المسلم صادق هذا خير عظيم ولكن الاصل فيهم قال صدق وهو كذب قال ذاك شيطان فقال يأتيك جن و... ويدعن المسلم أصلا. هو ايه ها؟ هو س... من الكفر الاصل الشاسين كذب فلا يؤمن جانبه ولا يؤمن جانبه ولا يؤمن أنهم يكونون من الدعي للإسلام والصلاة هو من, الكاذب من, من, من أجذب الكاذبين لذا لكثرة الكذب من الشياطين في هذا الباب اغلق الشرع هذا الباب ومنع الزهاب للتجارين والعرافين مسلم يقول من اتى عروفا فساله عن شيء لم تقب بل لو صلاة أربعين صباحا وقال من أتك إن الفصدق فتكفر كفر وأمزل على محمد فشد فشرعه سد الزريعة وحسم المادة الأصل أنهم كذبون قال كما في الحديث الصحيح يأخذ أحدهم الكلمة فيجد عليها من الصدق يجد عليها كذا وكذا من الكذا أمر الرابع من الأمور التي تدل على التحريم الأصل ذلك سد الزريعة وحسم المادة لأن الاستعانة بالجن على أمو مباح هو فتح لباب الأرض يؤدي بعد ذلك إلى الاستعانة وإلا فما كفر فما كفر بالله تعالى في عهد الوحيد إلا باتباعكم وضع الشيطان ولو كان مغلق الباب لما وصلنا إلى ودا ولا سواع ولا يغوف ويعوف وغانس كانوا صالحين ثم صاروا معبودين من دون الله باتباعكم وضع الشيطان فسدوا هذا الباب أصل حسب المادة وسد الزريعة لأن نستعان بهم تؤدي إلى حصول خلاف العقيدة شئنا أبينا وطرى المستعين الذين المستعينين بهم ألجون إليهم وتضرعون إليهم وكم نرى من حال الوقات كم عراقي والمعالجين بقرام كم الدجل والشركيات التي يقعون فيها قال أحمد في الأرجم يزعم أنه يعالج المدين من الصرع. باللقى والعزائم ويزعم أنهم يخاطب الجن ويكلمهم ومنهم من يخدمه قال ما أحبه لأحده أن يفعله تركه وأحبه إليه وكان أحمد أصلي في حيوان فهذا يراد فيه التحريم أحمد لما يقول تركه وأحبه إليه وقال لا أحبه قالوا المعلوم من أصلي كلامي أن هذا يظل تحريم التحريم نخدم مسألة من أشياء بإبناء في مثاله مجد إذن أن هذا يغلق and that بذلك، what it بذلك، and الدين لا what it does the religion doesn't change anything and if you put the important and important from the religion and the great ones and the جلب المنافع. أما ما ينقل عن شيخ الاسلام من تجويزه لذلك فهو محمول والله أعلم على أنهم إذا ما فعلوا ذلك من غير طلب. ها؟ جن مسلم صالح وجد مؤمنا مكروبا. فأتى إليه بما دون أن يطلب منه ولا دون أن يستعين به. فهذه سمة كرام. بكرامات فاذا عرض الجني المسلم شيئا من إعانته لمسلم صالح طقي دون طلب منه فهذا يدخل في باب الكرامات دون اتفاق دون طلب بالضابط والقيود التي ذكرناها نخدم الحديث بإشكال بقوله صلى الله عليه وسلم فلو وقع كذا وكذا فلا تقل أني فعلت كذا لكنه كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فوإن طابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا وكذا فهنا فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالأسباب تفويض أمر الله وعلى الاحتجاج بالخضر فإن الخضر يحتج به على المصائب للمعاي. ويحتج ها فالانسان لا يقول عصائد بقدر الله إنما عصيته بضعف ايمانك نعم كل قدر الله لكن لا تجعل القدر سماعه تحمل عليها اخطائك وانما يحتج القدر على المصائب كما فعل ادم لما احتج القدر الله على ما وقع له من مصيره الخروج من الجنه قال بالقيم ان القدر يحتج به لاصي ذات وهذا لا خوش القدر يحتج به لاصي ذات خوش ن شوف في الايه وعلى وعلى الثلاثه الذين تخلفوا الايه ايه قيل فيهم قال تخلفوا انظر الى جميع العبارات لو قلت تخلفوا لصرت الكلمه موجعه لقلوبهم ها الى الامات وقل تخلفوا قال خلفوا مبني لما يسمى ها وش من تما من وش من مبني مجهول الله لا لا لسه مجهول اللهم خلف مبني مجهول تقول لا مبني مجهول فعل لا يقول قال مبني لما يسمى فعل وهذا فيه شر صيحة أنهم لما وقعوا في ذلك وتابوا فلن نحتاج لقذره وعلى أساس الذين خلفوا ها أي أن الله عز قدر عليهم ذلك هذا احتجاج بالقدر لانهم ايه هذا نبي سبب مولى مولى التفسير مستن لما تابوا يقال لا يقال تخلفوا خلفوا اي كان ذلك بقدر الله كيف نحتج القدر ثم تاب عليهم طيب كان في مساله في مسألة لو تفتح أن لو تفتح عمل الشيطان كلمة لو محرم من كل باب جاء استعمال كلمة لو في قوله لو استغبطوا من أول ما استغبطوا فسوطوا الهدى فظاهره في ادله أكثر من دليل فاستغرم كلمة لو فظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق هذه الكلمة فيما لا فائدة فيه يكون هذا نهي تنزيح لا تحريم أما من قالها ما بالتأسف على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه من ذلك فلا بأس يعني من يقول لو مثلا سنت حصلوا شيء معي لو كنت معدت الإبام هذا محرم إذا كان ما بالتأسف على أموك قد مضت أما إذا كان ليس أترضى على القدر ولكن تأسف على طاعة مضت فلا حرم سيقال لو استقبلت الأمر ما استدمرت لما سقط هذا وجه آخر في النهي عن لو في قوله في الصحيح لا يقولنا أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا هذا النهي محمول على من يقول ذلك معتمدا على الأسباب معرضا على المخدور متضجرا منه كما قال الموافقون لو اطعونا ما قتل هذا فيه اعتمد على الأسباب والتدرج على قدر حضور الطرفين. الشيخ مصمي أو تفصيل في مثال اللو يجمع فيه بين قول الصلم لا يقول أحدكم لو أني فعلت هذا وبينه الصلم الأحداث التي ورد فيها جواب كلمة لو هو الشيخ مصمي وجود في ذلك الرجل الأول أو حالات أول إذا استعملت مادة لو في الاعتراض على الشرع فهذا يقول محرمًا قالوا لو أطاعونا ما قتلوا هذا هناك اعتراض على القضر لا فهل الحال؟ اعتراض على الشر قالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا الأمر الثلاغ أيضا يكون نكون مهربا إن كانوا اعتراض على القضر أيها الذين أمنوا لا تكلك كالذين كفروا وقالوا أخوانهم إذا لنوا أرضه كان غسل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اي لو كانوا قد بقوا عندنا ما خطف هذا ترضى على قدر الله يعني واحد مثلا عايز بالله ستقوم مثلا حد سياره لو كان ما كانش خرج النهارده ها انا لو لو ما كانش لو لو كان النهارده ما خرجش الرحله دي ما كانش خرج ده اعتراض على ايه على خطه الله امر الثاني ان تستعمل للندم والتحسف وهذا ايضا مقام محرم لان الندم يأتي بالحزن والإنقواض على النفس الإنسان مثلا يقول يعني أراد أن يشاري شيئا يظهر أنه في ربح يعني فقال لو أني مشتريته مسترى حاجة بذنفها ربحية فخصة فقال لي مشتريته هذا في ندم وتحصر على أمر لا يفيد بل يقول قلت الله مش شأفعل الأمر الرابع أن تستعمل في الاقتجال بالقدر على المعصية وهذا الواطئ كما قال المشيكون لو شاء الله ما اشتركنا وقولهم لو شاء الله لو ما عبدناه. هذا اعتراض استغراض المشيكون في الخضر ليحتجوا به على ما فعلوا من شرك وعلى مصير الوجه الأخير من قالها للتمني يتمني شيء. فهذا إن كان خيرا فخير وإن كان شر فشر هذا الرجل الخامس هو الذي نوتي بين احاديث التي ورد فيها لو على سبيل الجواز فقال في الدنيا لانما الدنيا اربعه اثن عشر منهم رجل راء رجل يتصدق قال لو لو ان لي مالا افعلت به فذا تمني الخير ف الامر محمود الاستاذ قال لو اني استيقظت مثل مثل ما استيقظت لما صدت الهدى فالانسان لو كنت النهارده رحت تدرس لو كنت النهاردة ذكرت يتمنى خيرا فاته ولعل هذا أمر ذلك يشبه بحزن في هذا. بعد ذلك كيف؟ ما؟ قال لو أن لي فعلت. لو استغوت لو كنت لو زمن يرجع. صلى الله عليه وعلى آله. A sua amiga, eu sei. E isso aí, eu sinto